أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا المن الله لا اله الا هو الحي القيوم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 اِذِنَّاتِ وَضِيقَاتٍ أَمِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلًا إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ نَصٍّ مِنْ عِنَادِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jamiaa'an naas al-yawma la rayba fi 119. كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 110. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذّبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستقلهم وتحشرون الى جهنم و وبئس المصير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 ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله غصير بالعباد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أغتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن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 يُبَيِّنُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا أَلِهُم مِّنَ نَّصِيرٍ 7. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معلغون 8. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أنه فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولي الليل في النهار وتولج النهار في الليل وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَا 119. فليس من الله في شيء إلا أن تبتقوا منهم تقاه 110. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 111. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوركم يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَرَدَّدَ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلِ اتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطع الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين اللَّهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً ضَعْفًا مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرَّةَ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي دُمْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهُ أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى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 كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ يرحساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من الذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غلام قَالَ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَن تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا واذكر ربك كاكيا وسبح بالعشي والاذكار واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي ناكعن الله كعن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 وَالَّذِى نادى الْمَلَائِكَةَ أَنكُ تَيَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيلاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَغْدِ وَكَأَلَّا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَهُ الْأَكْنَاهَ وَالْأَدْرَاسَ وَأُحِيلُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنّ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 عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصر الله انا نب لله واشهد باناه مسلمون ربنا امن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 وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم والله لا يحب الظالمين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 man hadjakafīlin bādin mā jā'aka min al-'ayni fa qulta 'alaw nad'u abnā'anā wa abnā'akum wa nisā'anā wa nisā'akum wa anfusanā wa anfusakum thumma nabta'i بِتهِلْ فَلَجْعَلَ اللعنهُ اللهِ على الكاذبين إن هذا لهو القصصُ الحق وما من إلهٍ إلا الله وإن الله لهو العزيزُ الحكيم فإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ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 وأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبرهيم وما أنزل التوراة افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاجدتم فيما لكم فيما لكم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم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 تُخْفُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا اخِرٌ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّ 122. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 123. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 yaquluna 'ala allahi al-kadhib wa yaquluna 'ala allahi al-kadhib wa hum ya'lamun bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbu al-muttaqin in الذين يشتغلون بعهد الله وأيمانهم فمن قليلا لاك لا خلا قله اولئك لا خلا قله في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا كِتَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَمْسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الله ما كان لبشر ان ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة و ان النبوة ف قلنا ان الناس يكونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم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 وِحْكْمَةٍ وَحِكْمَتِ ذُ النَّجَا قُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ مِمَّا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالُوا قَرَأْتُمْ وَخَذْتُمْ مَا لَا ذَلِكُمْ اصْرِ قُلنا قال فاشهد وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله سَنَنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَالْأَرْضُ طَعْنًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاءُ طَائِمَ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ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 وَأُسْلِحَ حُدٌ وَجَاءُوا الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ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 بدا فلن يقذلم احد يمن الارض ذهبا ولو افتدى به اولائك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصر